النووي وهي 42 حديث وندخل الآن في الزيادات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث الثمانية التي أكمل بها الخمسين فهذا إذن الحديث الثالث والأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأول رجل ذكر خرجه البخاري ومسلم. الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأول رجل ذكر. أنحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض. فلا اولى رجل ذكر خرجه البخاري هذا الحديث من احاديث علم الميراث أو المواريث تقسيم التركات كيف يكون هذا الباب باب مهم وعظيم وهو علم من العلوم التي كان او كانوا يمتدحون بها فيقولون فلان عالم بالفرائض قصدون علم مراث، يسمونه علم المواريث أو علم الفرائض. يقولون فلان فرضي، فرضي يعني فقيه في هذا الباب، في باب الفرائض. فكانوا يمدحون الإنسان بتفقهه في هذا الباب. باب قسمة التركة المواريث. قلنا هو باب عظيم له بيان فيه بيان سماحة الشريعة وإحكامها وإتقانها. في العدل والسماح، فيه العدل والسماح. لا كما يحاول يشوش أعداء الإسلام أن يجعل هذا الباب باب دلالة على ظلم الإسلام، بل هذا الباب دلالة على سماحة الإسلام وإتقانه وعدله وإحسانه. فإنه سوى بين الرجل والمرأة في أبواب وفرغ بينهما في أبواب. لكن من أراد أن يعرف السماحة والجمال فلينظر نظره شمولية فإن الإسلام ألزم الرجل بالنفقة وهذا دائما ندندن عليه ونوضحه للناس الإسلام ألزم الرجل بالنفقة ولم يلزم المرأة بالنفقة والنفق متى؟ نفقه كل يوم الرجل ملزم أن ينفق كل يوم وكلكم تعرفون الإنسان يعني دخله بالكامل ينفقه على زوجته وأولاده وبناته فالرجل ملزم بالمرأة ولو كانت غنية غير ملزمة بالنفقة ولو كانت امرأة لها في حسابها الآلاف بل الملايين لا تلزم بالنفقة على زوجها وأولادها الرجل هو الذي عليه أن يكدح وينفق وهذه النفقة كل يوم كل يوم ينفق إلى أن يموت وهو ينفق أما فلما جاء الميراث أعطى الإسلام الرجل أكثر من المرأة أليس هذا عدلاً؟ الجواب نعم هذا العدل والسماح لما ألزمه بالنفق أعطاه أكثر والمنازل قلنا نفقه كل يوم أما الميراث مرة في العمر ومراتي موج الإنسان ما يرزش شيء ومش كل الناس ترزش ملايين في بعض الناس يرزش ألف و ألفين و إثناش وأربعة وإن أعطينا الرجل من الميراث مئات الملايين سينفقها على زوجته وأولاده والمرأة نعطيها نصف ما تود الرجل ولا تنفقها تخبئها هذا الإسلام دين عظيم دين جميل دين حسن لكن عداة الإسلام يستغلون حقيقة فينا ضعفنا نحن وقلة معرفتنا بجمال هذا الدين فنخدع بسبب الجهل الذي فينا ونجارف كلام قبيح وسيء في حق هذه الشريعة العظيمة المحكمة المتقنة هذا باب المواريث باب عظيم وباب مهم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي هي يعني بيان الخطوات العملية في تقسيم التاريكات لأن الإنسان إذا مات أول ما نشتغل به بالنسبة لماله ما يحتاج إليه من كفن ودفن يعني ما يتعلق بتجهيزه إلى وغسله وما إلى ذلك ثم بعد ذلك الديون ثم بعد ذلك الوصية ثم بعد ذلك نأتي للمراث كما قال الله لما ذكر الموريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين نقضي ديونه بقي شيء نطبق الوصية حسب الضوابط الشرعية للوصية بقي شيء نأتي لهذا الحديث كيف نوزع التريكات ألحق الفرائض بأهلها الفرائض المقصود بها السهام السهام والسهام الأنصبة مثل ما يقول لنا عندي أنا مساهم في هذه الشركة والله اشتريت أسهم من الشركة الفلانية يعني نصيب ربع نص عشر بالمئة اثنين بالمئة واحد بالمئة هذه اسمها سهام أو أسهم أنا مشارك في هذه الشركة ربنا تبارك وتعالى قسم الورثة إلى أصحاب سهام بين قصين فرائض وهم الذين لهم مقادير معية إذا قرأت سورة النساء في أولها يصيكم الله أو آخرها يستفتونك أقول الله تمر عليك هذه كلمات النصف الربع الثمن هذا له السدس هذا له الثلثين، هذا له الثلث، هذه السهام، هذه له السهام والسهام في الفرائض إذا رات تحفظها فهي النصف ونصف النصف ونصف نصفه، والثلثين نصف ونصف نصفه، السهام النصف والربع هو النصف ونصف النصف ونصف نصفه اختصار النصف والربع والثمن ثم الثلثين ونصف اللي هو الثلث ونصف اللي هو السدس هذه اسمها سياه هذا له ثمن هذا له ربع هذا له نصف. هذا أصحاب سياه أول ما نبدأ نعطي أصحاب السهم هذا قسم الأول من الورث أصحاب سهام القسم الثاني من الورثة يا الباقي يسمونهم العصبات يسمونهم العصبات إذا مات الإنسان ننظر في الورث ونقسمه من أصحاب سهام ثم عصبات أول ما نعطي نعطي أصحاب السهام تفضل إن هذا ربع بتاعك هذا نصف بتاعك الباقي يعد يذهب عفواً للعصبات والعصبات أقارب الرجل أو أقارب الميت رجل كلمة أو امرأة أقارب الميت من جهة أبي يسمونهم العصبات أقارب الرجل من جهة أبي فالولد الأولاد مثلاً إذا قرأت آيات الموريس، لنتجد تحديد سهام للأولاد، الربع والنصف لا، بل يأخذون الباقي كله. لو فرضنا إنسان مات عند زوجة وأولاد، تأخذ الزوج الثمن لأن صاحب السهم، والباقي للأولاد لذكر مثل حظ الأنثيين. هذا معنى، فما أبقت الفرائض؟ بعد ما نوزع الفرائض على أصحابها، هاكس النص بتاعك هاكس ثمن بتاعك المتبقي يعدل الع يذهب للعصبات المتبقي يذهب للعصابات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلي الخطوة الأولى الخطوة الأولى عدوا عطوا الأسهم يعني يتم حصر الورثة كما يقال وإن نستخرجونهم أصحاب السهام نبدأ بهم أولا نعطيهم السهام إن بقي شيء نعطي أصحاب فما أبقت الفرائض يعني متبقي بعد السهام فلأولى رجل ذكر أقرب ذكر لهذا الميت من جهة أبيه وقد تلحقهم الإناث مثل الإخوة والأخوات مثل الإخوة والأخوات أعطينا أقرب رجل ذكر أولادا معهم بنات تدخل حتي في العصبات على تفاصيل تدرس في باب الميراث وهو باب طويل وعظيم ومبارك قوله فما أبقت الفرائض لأن الفرائض قد لا تبقي شيئا السهام قد لا تبقي شيئا في بعض الأحوال مثلا إنسان ماجع عنده بنت وأخت إنسان ماج عند بنت واحدة وأخت واحد. البنت نصيبها كم الواحدة النصف. فإن كانت واحدة فلها النصف بداية الصورة بداية الزمن. يوصيكم الله في أولادكم للذكر ببذل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ذتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. عطينا بنت نص تري كبتاعة لأن البنت وحيدة ما معاش أخ. بعدين لقينا الأخت كم إراثها الأخت الوحيدة حتى النصف. يصيكم الله لا يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ انها لك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك أعطينا البنت النصف أعطينا أخت النصف ما بقي خلاص معش مع يجو أعماما يجو أعماما ونقوله مع السلامة مع عندك ما لأن الفرائز لم تبقي شيئا لم تبقي شيئا هذه حالة من الحالات لم تبقي إذا أبقت الفرائز شيئا نقول تفضل لو فرضنا إن هذا الإنسان مات ترك بنتين فقط زوجة وبنتين زوجة وبنتين نعطي الزوجة كم الثمن والبنتين الثلثين المتبقي يخذوا الأعمام أعمام الميت أو أبناء العموم فرضوا أن الأعمامهم في حد قاعد أقرب ذكر له فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر أقرب ذكر له من جهة أبي يأخذ المتبقي هما أخوة الميت هي أعمام الأعفور حتى الميت نفس القضية، أخوة الميت نفس القضية ضربناها الآن بالعمل. نفرضنا أن إنسان مات وترك إخوة وبنت وزوج، إخوة وبنت وزوج، البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثمن والمتبقى يعدي الخوجة، أعمام البنت يعدي الخوت هذا بعد نعطي أصحاب السهام سهامهم. هذا معنى هذا الحديث وهو باب جامع حديث جامع في باب الميراث تقسيم التركة، هكذا تكون نبدأ بأصحاب السهام المعروفة في سورة النساء في أولها وأخرها نعطي كل صاحب ويضاف إليه أيضا ما في السنة من أصحاب السهام كالجدة التي لها السدس وهي لم تذكر في القرآن نعطي أصحاب السهام سهامهم عصب ما نص ربنا في كتاب وأضافت السنة المتبقي يذهب للعصابات الذين عبر عنهم في هذا الحديث بأولى رجل ذكر أقرب ذكر للميت من جهة أبيح. طبعا الحديث في شرحه يقيل غير هذا الكلام ومسائل فيها خلاف لكن هذا الذي عليه الجمهور وكما قلنا هذا باب ينبغي أن يوضع في الحسبان وأن يعتني به بالله بالعلم وأن يكون لهم فيه النصيب قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض يعني متبقي بعد ما وزعنا الفرائض السهم المتبقي فلأولى رجل ذكر أقرب ذكر للميت أولاهم به وقد يدخل في ذلك البنات الإناث أيضا لكن تبعا للذكور كما في الذرية للذكر مثل حظر الإنثان الذرية تدخل البنات طبعا عصابات مع الإخوة أخواتهن هذا الحديث الثالث والأربع أن حق الفرائض بأهلها فما بقى الفرائض فلأولى رجل ذكر الحديث الرابع والأربع عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة خرجه البخاري ومسلم الرضاعة بفتح الراء ويصح صح الرضاعة لكن الأكثر والأقرب الرضاعة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ما معنى هذه العبارة وهذا الحديث هذا الحديث يتكلم عن المحرمات في النكاح من هن, من هن النساء التي لا يجوز لك أن تتزوجها المرأة التي لا يجوز لك أن تتزوجها. المحرمات في النكاح أنواع. بعضهن محرم تأبيدا، وبعضهن محرم بشكل مؤقت. المحرمات تأبيدا يعني دائماً وابداً، مش ممكن تكون في حالة من حالات حلال عليك. كيف الأم والأخت والعم والخالة والبنت وبنت البنت وبنت الأخ وبنت الأخت؟ يدقول لك عمي، يدقول لك خال. هذه محرمات مؤبد لا يمكن أن يعني تتغير ظروف وتصبح حلال عليك زواجها وهناك محرم بشكل مؤقت كأخت الزوجة أخت الزوجة أخت الزوجتك حرم عليك لكن مؤقت إذا ماتت زوجتك أو طلقتها يصح لك أن تأخذ أختها لأن المنهية عنه أن تجمع بين الأختين كما قال الله أن تجمع بين الأختين طبعاً المرأة هي محرم للرجل يجوز يعني أن تظهر أمامها أمامه كاشفة عن شعرها مثلاً عن هذه المحرمات مؤبد المحرمات على التأبيل أما المحرمات مؤقت فلسنا أو ليس الرجل لهن بمحرم هذا النوع الأول محرمات بشكل مؤقت والنوع الثاني محرمات بشكل مؤبد المحرمات بشكل مؤبد إما بسبب القرابة محرمات بشكل مؤبد إما بسبب القرابة ك الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت هذا بسبب القرابة ومنهن محرمات بسبب المصاحرة كأم زوجتك كأم زوجتك وأيضا الربيبة بنت الزوج المدخول بها الربيبة محرمة بشكل مؤبد إذا دخلت بأمها. والنوع آخر محرمات بسبب الرضاع وهذا هو الذي نريد أن نصل إليه محرمات بسبب الرضاع إذا ارتبعت إنسان من امرأة كان هذا الرضاع له تأثير في هذا الباب في باب حرمة النكاح والمحرمية طبعا لأن تحريم الرضاع تحريم تأبيد تحريم الرضاع تحريم تأبيد فإذا ارتبعت إنسان من امرأة كان لهذا الرضاع في هذا الباب بشرط أن يكون ارتضع منها وعمره دون الحولين وعمره دون الحولين كما دلت على ذلك الأحاديث لو فرضنا أن طفل تماد به الرضاع لأن فات سنتين وما زال يرضع ثم أرضعت همرأة وعمره سنتين ونصف أو ثلاث هذا الرضاع ليس له تأثير إنما الرضاع كما قال النساء إنما رضاعته من المجاة وصرح هذا الأحاديث أن يكون دون الحولين يرضع طفل عمره أقل من سنتين من امرأة ويكون رضع منها خمس رضعات أو أكثر رضع منها خمس رضعات فما فوق حينها تصبح هذه المرأة أمه من الرضع إذا ارتضع صبي دون الحولين صبي دون الحولين صبي أو بنت من امرأة خمس مرات فما فوق تصير هذه المرأة أمه من الرضاعة وبناتها أخواته من الرضاعة ولو أن أباك عند أم من الرضاعة فهذه الأم من الرضاعة جدتك من الرضاعة وخوات باتك من الرضاعة عماتك من الرضاعة و. لو أن أمك راضعة من, من امرأة هذه المرأة جدتك من الرضاع وبنات هذه المرأة لأنها خوات من الرضاعة خالاتك من الرضاعة نفس ما في النسب في الرضاعة نفس أمك لولداتك كما أن أمك لولداتك أمك في الحقيقة وبناتها خواتك وخواتها خالاتك وما إلى ذلك كذلك أمك من الرضاعة أمك من الرضاعة أمك وبناتها خواتك من الرضاعة وكذلك بوك لو كان ارتضع على ممثلنا قبل قليل هذا معنى هذا الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة كأن مثل ما أن أمك لولداتك بناتها خواتك كذلك أمك لرضعاتك بناتها خواتك وبوك وما نفس نسخة طبق الأصل من الموجود في النسب موجود في الرضاعة بالشرطين السابقين أن يكون إنسان ارتضعه وعمره دون الحولين خمس رضاعات فما فوق هذا باختصار يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة المحرمات من النسب حرمت عليكم النسب وزنة ما جيش للوضع أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ بنات اخت سبع محرمات بالنسب فيهم سبعة من الرضاعه عندك ام من الرضاعة بنت من الرضاعة زوجتك اذا رضعت بنت هذه بنت صارت بنتك من الرضاعه أختك من الرضاعه لرضاعه انت من امها او هي رضعت من امك اذا ارتضعت انت من امها او رضعت هي من امك ايش بناتكم اخواتكم وعماتكم ابوك اذا ارتضع من من عائلة، فهذه العائلة أعمامك وعماتك من الرضاعة. لو أن أمك ارتدعت من من عائلة، ارتدعت من امرأة، هذه العائلة خالتك وخوالك وخالات حرم عليك. وبنات الأخ, وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ خوك من الرضاعة، لما يجيب بنج حرم عليك لأن بنات خوك من الرضاعة، كما يحرم عليك بنات خوك من الولادة، خوك حقيقة من الولادة يحرم عليك بنات خوك من الرضاعة. أختك من الرضاع تزوجت وجبت بنات بنات هذه الحرام عليك لأن بنات أخوك أو بنات أختك من الرضاع نفس ما في الولادة سبعة محرمات كذلك في الرضاع سبعة محرمات هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة هذا يقول خمس رضاعات في نفس المجلس أو متفرقات العلماء شرحوا الر الرضع عن كيف تحسب قالوا إذا ارتضع الصبي لين ترك ترك بروحه مضايق أحد ترك ثم عاد بعد مدة لولا يتنحسب واحدة ارتضع كلهم الخمسة في نفس اليوم بناتهم أيام بناتهم شهور نحسب ولا نح لذلك ينبغي على الناس أن تعتني والناس كان فيها الرضاع كان موجود في الناس بكثر تغيرت الدنيا اليوم يعني الرضاع كان في الناس موجود بكثر وكان النفوس طيبة وبسيطة وتدخل على بعضها والناس تجد مع بعضها والبيوت داخلة في فيحصل تداخل كثير في الرضاعة على عكس الناس اليوم اليوم بيشحط هاد حد بيشحد يعطي في حد ولا في حد يجد نعم لأن ترجع للناس تجد فيهم من الرضاع كثير على عكس الناس اليوم على عكس الناس اليوم فالخامس رضاعات قد تحصل في نفس اليوم قد تحصل في يوم تفرغة المهم إن ال بيشتحسب لرضع كاملة يكون الولد ارتضع لين تركب روح نعم نعم خمس رضاعات مشبعة تضع سيئة بعدين رد رضاعة ثانية تحسب للثانية وهكذا فإذا أتم خمس رضاعات تصبح تتأتي هذه الأحكام وتصبح محرمات عليك على التأبيد وتاخذ أحكام اللي يعني يبي إمكان الإنسان يعني أن تظهر البنت هذه تظهر أمام أخيه من الرضاعة كما تظهر أمام أخها من النسب كاشفة عن شعرها ويعتبر محرم يعتبر محرم لها يحرم عليه الزواج ويعتبر محرم لها لأن الرضاعة من المحرمات على التأبيد نعم أخوة الرضيع لا لا, لا يدخل في الحكام لا إنسان يرتضع من, من من من امرأة يصبح هو ابنها من الرضاعة لكن خوتها لا خوتها لا يدخل بإمكان واحد من خوتها يخطب واحدة من هذه البنات أمر يختص به هو فقط الأمر يختص به هو فقط لا يعني يتعدى إلى إخوته وأخواته. نعم، فإذن كما أن هناك سبع محرمات من النسب وهناك سبع من الرضاع. القرآن ذكر من اثنين قالوا أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والسنة كملت. يعني بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي لفظ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا باختصار يعني وباب الرضاع من أبواب الفقه، باب الرضاع من أبواب الفقه موجودة في كتب الفقه، وينبغي العناية بهذه الأبواب وقراءتها وأن تكون في بيوت المسلمين فقه هذه الأبواب، أن يكون في بيوت المسلمين فقه في هذه الأبواب. وقد حصل أن رجل تزوج من من من من امرأة. ثم جاءت امرأة تدعي أنها أرضعتهما طبعاً، مش ضرورة تكون لأرضعت أمها وأمك حتى مرأة برانية عليك من أنت ماثنين امرأة برانية عليك من أنت رضعتك ورضعت بنت عيد فلان خلاص، أصبحت أختك من الرضعتك لكن لا يتعدى الأمر على فلانة اللي رضعت من هذا الصدر فقط لا يتعدى فلانة اللي رضعت وفلانة اللي رضعت بإمكانك تخطو بوحدة من خواتها لكن هي لا لأن الصدر الذي رضحها مش أمها حتى ينتشر التحريم لكل كل الأسرة القصة هذه ذكرتها الآن مكملتهاش أن مرأة دعت أن أرضعتكما فجاء يحكي إنه بيسلم ومش مش عاجبك إن الكلام يعني فقال إنه بيسلم دحها بلقها غلا تركها يعني. كيف وقد قيل كيف تجد عايش معه وقال إن أخوها وأختها وأختك كيف وقد قيل لكن لأن النكاح كان يعني نكاح شبه الأولاد صحيحين نسب إلى أبهم الأولاد اللي ولدوا من هذا الرضاع من هذا الزواج يعتبر يعتبر نسبهم صحيح الرضاع تقضي أمرا ولا يجوز لأحد يرضعنا في نسبه عبارة عن يعيشوا كأن أسرة مطلقة يعني انتهى الأمر فقط وإن كانوا علماء لا يسمونه طلاقا لا يسمونه طلاقا ليش لأن الطلاق أثر من أثار النكاح الصحيح زواج صحيح تب تفضه تفضه بش بالطلاق لكنهم تكتشفنا ان هذا إنكاح صحيح، فمشي صلاة طلاق اسمه فسخ، لا يسمى طلاق يسمى فسخ لأن نكاح شفنا إنه أصلاً مش نكاح، نكاح بعض، فلا يسمى طلاق يسمى فسخ، عقدة فسخنة. يا تذهب يا في حاله وأنت في حالك يبقى أقول نسبهم صحيح إلى أبيهم وإلى أمهم لا يطعنوا في نسبهم كأنه بس يعني يعيش وكأنه أسرة يعني أسرة واقف فيها طلاق. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له إخوة من الرضع، من نذكر منهم؟ نذكر من نذكر إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من حمزة عم النبي عليه لما مات حمزة ترك بنت صغيرة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات في أحد، الله العالم. قال إنها لا تحل لي إنها امرأة أخي من الرضع إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاع وإن الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة وإن الرضاعة تحرم وما يحرم الولادة وغير حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم من أخوة من الرضاعة هذا الحديث الرابع أربعةون حديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وقلنا باب الرضاع من أبواب الفقه تدرس فيه من أراد الاستزادة في أحكام هذا الباب الحديث الخامس والأربعة عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأسلام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يضلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام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 رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمل فتح وهو بمكة قبل أن يرجع يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر الكلام على البيع أما حرمت الخمر فأمر محقق والميتة والخنزير والأصنام أمر محقق الآن قضية البيع إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حرم بيع الخامر والميتة والخنزير والأصنام الخمر ربما يأتي الكلام عليها في الحديث السابق التالي إن شاء الله تعالى في توضيح من مراد بالخمر وماذا يدخل في أنواع الخمر وحرم بيع الخمر والميتة والميتة من المحرمات في أكلها فلا تباع وكذلك الخنزير يحرم أكله وحرم بيعه حين وميت خنزير والأصنار لأنها يعني كفر وشرك بالله تبارك وتعالى فلا يبع حرمة هذه الأشياء تابعة لحرمة اقتنائها وحرمة اتخاذها فالقاعدة إذن كل ما حرم الانتفاع به حرم بيعه كل شيء الانتفاع به حرام بيعه حرام مثل آلات الموسيقى آلات الطرب لما كان الانتفاع بها حرام إذن بيعها حرام وقص على ذلك قص لذلك أن أهل سلم ربما ينهى حتى عن بيع أمور لا سائدة من ورائه فإنه حرم حتى بيع الكلب والسنور والكلب وردت أحاديث في حرمة اقتنائه إلا لزرع أو صيد إلا لزرع أو صيد ويقيس عليه بعض العلماء الحراسة كذلك فما يحرم اقتنائه تقتني عندك يحرم بيعه وما يحرم الانتفاع به استخدامه حرام كألة الطرب يحرم بيعه كذلك لا يجوز بيعه من هذه الأربعة المذكورة في الحديث الخمر والميتة والخنزير والأصناع قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة الآن يسأل فيه على شحوم الميتة يمكن استخدامها يمكن انتفاع بها كايش يطلع بها السفن تستخرج منها أدهان معينة تطلع بها السفن من الخارج ربما لأنها تتحمل ملوحة البحر أو لسد الثغرات أو الله أعلم المهم أن يطلع بها السفن وهذا انتفاع ويدهن بها الجلود تستخدم أيضا في إصلاح في الدباغة في دباغة الجلود في إصلاحها ويستصبح بها الناس الاستخدام في المصباح استخرج منها الزيوت لتشعل هذا معنى يتصبحوا بالناس يعني يضعونها في مصابيحهم يضعونها في مصابيحهم يستخرجوا منها الزيوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام اختلف العلماء ما معنى هذه الكلمة هل لا هو حرام البيع ولا لا هو حرام الانتفاع للعلماء خلاف طويل في هذا الباب لا نتطرق منهم من قال هذه كلمة لا هو حرام يعني هذا الانتفاعات الميت لا ينتفع به الميت لا ينتفع به لا بشحومها ولا تستخرج منها شيء خلاص طوحا الا الجلد بعد الدباغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما اهاب دبغ فقد طهوره الاهاب الجلد يسمى اهاب قبل الدبغ الجلد قبل أن يدبغ يسمى اهاب ومر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونه ماتت شاة ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به هل أخذتم إهابها يعني جلدها فدبغتموه الدبغ عملية تصلح للجلد كانوا يستخدمون بعض النباتات الحادة أو بعض الأملاح كي يعني يتصلب الجلد ولا يتضرق إليه التعفن واليوم يستخدمون حتى مواد قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به صلى الله عليه وسلم هي ميتة؟ قال إنما حرم أكلها فاختلف أهل العلم يعني في معنى هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة لما قال لا هو حرام هل البيع يعني سألوا عن بيعها أم الانتفاع وبناء على الاختلاف في تفسير الحديث يعني حصل نعم قال هل البيض من الميتة بعض الناس يبيع البيض المخصط والله طبعا البيض المخصب الذي أراد به تفريخ مش البيض الطعام لا أدري الحق بيع الطعام يعني أمر معروف نعم الإهاب الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب إذا دباغ يسمى جلد فلا أدري ما البيض المخصب الله أعلم نعم قال لا هو حرام ثم انتقل نبي سلم إلى بيان خطورة التلاعب على الأحكام الشرعية خلاص إذا قيل حرام ينبغي أن يترك الأمر بالكامل وندع اللف والدوران، هذا الذي يجي على كل مستقل كما مر علينا في حديث قل أمنت بالله ثم استقل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقعوا فيهيئن أن النبي سلم خطورة هذا الأسلوب وهو أن الإنسان يأتيه الحرام يحاول يلتف عليه فقال قاتل الله اليهود قاتل هذا الدعاء باللعن كما قال قتلى الانسان ومعكفره اللعنة يعني فقال قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم الشحوم كانت حرام على اليهود ما زالت حرام عليهم في يعني في فيما يعدونه وذكر الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين يهادوا حرمنا عليهم طيبات يحلت له لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا يذكر يعني في آيات انه حرم عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو مختلط بعض فحرم الله عليهم الشحوم حرم الله على اليهود الشحوم فايجدارهما لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها ينذوبوها وحولوها إلى مادة أخرى وبعوها احتالوا على الشرع قال قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه أجملوه ينذوبه أذابوه بالطريقة تسخين الحرارة ذاب الجلد تحول إلى يعني مادة سائلة مثل السمن أو أكثر يعني سيولة من السمن وبيعوه أساسا من الشحم وهذا تحايل على الشرع هذا تحاول على الشرع وإن الله إذا حرم شيء كما في بعض الأحاديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فلما حرم عليهم الشحوم إذا ثمن هذه الشحوم حرام احتالوا فبقوا يعني ذوبوها وبعوها عنصر آخر فيما يبدو خداعا ومكرا وأكلوا هذه الأثمان وهي حرام عليه بل يزداد كما يقول بعض العلم منهم الشيخ الحرام إذا كان عن طريق الاحتيال أعظم إثم الحرام إذا ارتكم عن طريق التحايل على الشرع أعظم إثم من الحرام المباشر. أنا في استخفاف وفي عبث. واليهود معروفون يعني بال بالتحايل والعناد والكبر. كما في قصة أصحاب السبت الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. كما في قصة قرية التي كانت حاضرة البحر لما حرم عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم الله بقرب السمك والحوت يوم السبت وببعده في بقية الأيام. إذا جاء السبت اللي هو حرام الصيد يرون السبك قريب إذا انقضى السبت وجاءت بقية الأيام لا يتحصلون على السبك إلا بالتعب فاذا داروا؟ داروا أخديد يدخل منها الماء وحفر ومنهم من قال بل وضعوا الشباك يوم الجمعة هذه الأخديد أو الشباك توضع يوم الجمعة يجيز حوت يوم السبت يحصل فيها يخلوه حاصل عندي يوم لحد يطلعوه يقولوا ما صيدناه يوم السبت صيدنا يوم يش لحد جرى عليهم مما ذكره الله ومسخهم قردة وخنازير غضب منه تعالى على هذا التحايل وفيه يعني بيان لما ذكره العلماء من خطورة التحايل على الشرع فمعنى أجمله إذا باعوه قال إن الله حرم عليهم الشحومة فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه والحديث رواه البخاري ومسلم هذا الحديث الخامس والأربعون الحديث السادس والأربعة عن أبي بوردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أبو بوردة تابعي وأبوه أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور وليس هو أبو بوردة ابن نيار الصحابي هذا بوردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي بوردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله يعني أبو موسى يسأل في النبي عليه السلام، فسأله عن أشربة تصنع بها، لأن أصله من اليمن، أبو موسى الأشعري يمني، وبيرد البلد بتاعه مبعوث من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، فيبيسأل عن بعض الأمور الموجودة في اليمن قادم، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وماهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش؟ قال البتع والمذر سيشرح في الحديث نفسه. البتع والمذر فقيل لابي برداء الروال الآن. أن انتهى الحوار أو توقف مؤقتا الحوار بين النبي سلم وبين أبي موسى الحوار بين أبي برد الراوي عن أبيه وبين من أو الحاضرين فقيل لابي بردة ما البتعو قال نبيذ العسل والمزرو سنشرحه والبذو والمزرو نبيذ ذو الشعير فقال ردينا الآن الحوار بين النبي عليه السلام وبين أبي موسى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل مسكر حرام خرجه البخاري أعطاه قاعدة عامة بدل ما ندخل معاك الآن في الأنواع والأشكال خذ هذه القاعدة العامة واستخدمها كل مسكر حرام خرجه البخاري قال وخرجه مسلم ولفظه قال يعني أبي موسى بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن معاذ الجبل فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا لأن يمني إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وفي رواية لمسلم فقال كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام وفي رواية له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي قال البتع والمذر فقيل لأبي بردة ما البتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال كل مسكر حرام خرجه البخار وخرجه مسلم ولفظه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل فقال كل مسكر حرام وفي رواية لمسلم فقال كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام وفي رواية له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أصحابه وفقهاءهم كما بعث أبو موسى أو أبا موسى وبعث معاذ وبعدهم بعث عليا إلى اليمن كان يبعث هؤلاء الفقهاء من الصحابة يعلمون الناس القرآن والشريعة وكما جرى في يوم الرجيع لما في بئر معونة لما بعث النبي سلم عدد يمكن أربعين قارئ مع بعض القوم الذين ادعوا أنه مسلمون وغدروا بهم قتلوا من قتلوا منهم وسلموا من تبقى منهم من لقريش وقنت النبي سلم عليهم شهرا اللهم عن الله مر إلعن رعلا وذكرانا وعصية عصت الله رسولا ووجد النبي سلم وجدا جديدا على تلك الحادثة والقصة مشهورة في السيرة القصة مشهورة في السيرة في قصة بئر معونة الذين غدر بهم عند بئر معونة رضي الله عنهم أرضاه فكان بيصير يرسل أصحابه فقهاءهم يعلمون الناس الشريعة منه أنه أرسل في هذا الحديث أبو موسى الأشعري ومعه معاذ كما في رواية مسلم إلى اليمن يعلمون الناس والداعي الله تبارك تعالى يحسن به أن يكون يعني منمم بواقع الناس منما بواقع الناس الذين يدعوه، وقد كان أبو موسى رضي الله عنه منما ببعض يعني بواقع الناس لذلك لأنه من اليمن لذلك سأل هذه الأسئلة عن أشربة توجد في تلك البلاد قد لا توجد في غيرها، يقال لها البتع والمزرو. النبيذ كما قال في نبيذ العسل ونبيذ الشعير كانوا ينبذون يعني يلقون هذه الأشياء. في الماء ويتركونها حتى تتخمر حتى تتحول إلى خمر كانت هذه الطريقة المشهورة لديهم في صناعة الخمر ينبذون التمر ينبذون العسل ينبذون طبعا بطرق معينة ليست بهذه البصارة بطرق معينة حتى تصبح خمرا حتى تصبح مسكرا فسال أبو موسى رضي الله عنه النبي عليه السلام عن البدع والمزر ففسر أبو برد البتعو بنبيذ العسل والمزر بنبيذ الشعير فقال المسلم قاعدة عامة حتى لا يحتاج الإنسان بعدها إلى السؤال فقال كل مسكر حرام هذا الكلام عن الخمر الآن الذي أجلناه في الحديث السابق كل مسكر حرام هذا هو الخمر الخمر المسكر الخمر سمي خمر لأنه يغطي على عقل الإنسان مثل ما يسمى خمار المرأة خمار لأنه يغطيها قال النبي صلى الله عليه وسلم خمر أنيتك يعني غطوا الأواني لا تتركوها فالتخمير لما كان الخمر يغطي عقل الإنسان منه شتقة هذا الاسم كما ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الخمر ما خامر العقل الخمر ما خامر العقل والنبي صلى الله عليه وسلم هنا شرح أن الخمر ما كان مسكرا ما أثر في العقل بالإسكار ما أثر في العقل بالاسكار هذه قاعدة ما الذي يدخل فيها المفهوم الموجود عند كثير مننا أن الخمر شراب سائل يتعارض مع هذا العموم كل مسكر هذه من صياغ العموم إذن كل ما أثر في العقب بالإسكار يشرب شراب يشم شم يدخن تدخين يعكر على هيئة حبوب وأقراص يؤخذ على هيئة حقن أي طريقة أي شيء يتم تناوله ويؤثر في العقل بالإسقار يدخل في هذه الكلية كل مسكر لم يقل مثلا كله شراب مسكر لم يقل كله شراب مسكر بل قال كل مسكر شراب وغير شراب. حتى لو كان يدخل تدخيل أو يوقف عن طريق الحقن أو الحبوب فبالتالي تعرف أن هذه الحشيش والمخدرات الجديدة كلها تدخل في الخمر لغة وشرعا لا نقول كما يقول البعض أن هذه حرام قياساً عن الخمر بل نقول حرام لأن هي الخمر لأن المسلم حدد الخمر وقال كل مسكر خمر كما في أرفاظ أخرى قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هذا لفظ لي حديث آخر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام إذن كل مسكر كل ما يؤثر في العقل بالإسكار بأي طريقة يتم تناوله هذه نقطة لابد أن نضبطها كل مسكر خمر كما قال النبي صلى الله عليه كل مسكر حرام نعم وكل <تصفيق> مس... مسكر المفترة نعم <تصفيق> مفترة سبب فطور للجسم سبب النعم <تصفيق> لأن تسبب أيضاً فطور وارتخاء نعم نعم كل مسكر المفترة نعم <تصفيق> نعم فكل ما أثر في العقب بالإصبار والجسم بال... بتلك النشوة التي فيها ذلك الفتور يدخل في هذه الكلية شراب كان أم غير شراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام خرجه البخار ثم في بقية الحديث بعاثان صلى الله عليهما ومعاذ إلى اليمن تكلمنا عليه وسأل أيضا عن الأشرب تصنع بأرضه وقلنا هذه مزيان يكون الإنسان الداعي لله تبارك وتعالى على علم بواقع تلك البلدة هذا من المهمات في الداعي إلى الله تعالى لذلك لما بعث أن يسلم معاذا إلى اليمن يمكن هذه البعثة مع أبي موسى ويمكن غيره الله أعلم قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن إلى آخر الحديث، فأخبره بواقع الناس هناك أنهم يعني الدعوة مع الوثنيين تفرد عن الكتابيين تخاطب الآن الناس آخرين مش وثنيين المهم أنك تدرك واقع الناس اللي أنت حتى تعرف كيف تتعامل مع فهذا من المهم أن يكون الداعم لين بواقع الناس وأيضاً ذكر له القاعدة العامة وقوله وسلم كل مسكر حرام وأيضاً كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام لأن المسكر يسكر عن الصلاة وعن عمومه وقد يقال أن الخمر كانت في أول الأمر تحرم لأجل الصلاة لأن الخمر حرمت على مراتب على مراحل لم تحرم دفعة واحدة بل أول ما يعني نزل قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ثم جاءت يعني إيش لا تقرب الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلم ما تقولون ثم جاء التحريم القاطع من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآية فكان التحريم قاطع حتى صبت الخمر في شوارع المدينة استجابة من الصحابة رضي الله عنهم للحكم الشرعي كانوا يشربونها ونادى المنادي أن الخمرة حرمت أم يشربون سكبوها في الشوارع ضاعة لله وتعالى وضاعة للرسول والشاهد أنه حرمت على مراحل ولم تحرم يعني دفعة واحدة قال وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه جوامع الكلم يعني الكلام الذي يجمع المعاني الكلام اليسير الذي يجمع المعاني بخواتمه يعني لا يحتاج إلى يعني ولا يكون في الكلام نقص مختوم كامل أعطي جوامع الكلم يجمع كل شيء مثل هذه العبارة كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أو قال هنا كل مسكر حرام هذه عبارة جامعة تجمع قاعدة الخمر حتى نتعرف على كل أنواع الخمر إلى أن قال أنهى عن كل مسكر أسكرة عن الصلاة هذا الحديث السادس نتوقف عنده بقي عندنا إن شاء الله يمكن أربعة أحاديث أخرى حتى نتم من الخمسين إن يسر الله أتممناها بالغد أو بعد غد وننهي بفضل الله وعونه وتسيريه هذا المثل المبارك الذي فيه هذه الأحاديث الأحاديث الخمسين نصل الله التوفيق والعون والسداد ونكتبه بهذا القدر صل الله وسلم على محمد وآله وصحبه وجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.